وَلَا مَنَّ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ إِمَامًا وَكِتَابًا والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رب لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فَلَن يَقبَلَ مِنَّهُ وَهُوَ فِي لَاخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرسول حق وجاؤهم البينات، والله لا يهدى القوم الظالمون. ولا وجزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف فَصْعَن عَن أُمِّ الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يُظْرَوْنَ إِلَّا لِنَسَاوُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي